سلال لسان من هجر المسلمين من هجا لسان من هجر المسلمين من اجا ولا رجا اذا نجا وجهه بي رجا هل يستوي ذو الحجا هل يستوي ذو الحجا والمارقون أن ابن من تورع وعهد ربهم مرع أن من تورع وعهد ربهم لما دعهم أسرع رسول رب العالمين شل لسان منهج للمسلمين منهج شل لسان منهج للمسلمين منهج ولا نجا إذا نجا من وجا فيه رجا هل يستوي ذو الحجاء؟ هل يستوي ذو الماكرون كن عندنا ولا يزال ديدنا كن الجهاد عندنا ولا يزال ديدنا نهدي له أولادنا وذاك شأن المسلمين. شَلَّ لِسَانُ مَنْ هَجَى الْمُسْلِمِينَ مَنْ هَجَى شَلَّ لِسَانُ مَنْ هَجَى الْمُسْلِمِينَ لَمَنْ هَجَا وَلَمَا جَاءَ إِذَا نَجَا مَنْ وَجَّرَ بِرَجَا هَل يَسْتَوِي ذو المسلمون شامة ما ضرهم غشامة المسلمون شامة ما ضرهم غشامة أو خاض فيهم شامت إلا وزادهم يقين سلال لسان من هجر المسلمين من هجا سلال لسان من هجر المسلمين من هجا ولا نجا اذا نجا من وجد في رجا هل يستوي ذو الحجا هل يستوي ذو الحجا نحن الذين بايعوا محمدا وشايعوا نحن الذين بايعوا محمدا وشايعوا دعاته لما دعوا قلنا اتينا طائعين سلا لسان منهج للمسلمين منهج سلا لسان منهج للمسلمين منهج ولا نجا إلا نجا من وجر فيه رجا هل يستوي ذو الحجة هل يستوي ذو الحجة والمارقون الماكرون مغير مسلم تقي من الاله يتقي مغير مسلم تقي من الاله يتقي وبالجهاد يرتقي منازلا مجاهدين صلل لسان من هجا المسلمين منهج هجا صلل من هجا المسلمين من هجا ولا نجا اذا نجا من واجهه برجا هل يستوي ذو الحجج هل يستوي ذو الحجج والمارقون الماكرون هل يستوي ذو الحجج هل يستوي ذو الحجج